قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَن يُ يَصُرُونِي مِنْ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَ نِي غَيْرَ تخسير